وَإِنَّنِي اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا وَلَا تَلْذِقِرِ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا في ادىت جزاء كل نفس بما تسعى فلا يصد لك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتح وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها خُورًا وَلَأَلْقِيَنَّ يَا مُوسَى فَالْقَافَ إِذَا تنس ا ولن خذ الا ولا تخف سنعيد اسرهن وَضُمَّ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيَضًا لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى إِذْ أَتَى إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى قَالَ رَبِّ بشر لي صدري و ينسر لي امري واحلل عقد من لساني يا قَوْمَ لِي وَدَعَ لِي وَذِيرًا مِنْ أَنْجِلِك هَأُرُنَا أَخِي وشدد بي الازري واشرك في امري كان ينسبك كثيرا وَنَكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِالنَّبَأِ صِرَّا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ تَنزِيلًا لَكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَنَنَ عَلَيْكَ مَرْتًى أُخْرَى